ويجيب <تصفيق> <تصفيق> ಶಿವ <تصفيق> ಿಯಲ್ಯಾ ايه الظارة اخشوني اخشوني اخشوني اخشوني اخشوني اخشوني شكرا لك اه شتبقي الفلود بقي نطلق الديسك اخو ها وجع عندي الصوت اخو اخو انت شو ما شمعتوا بقي اح مت اح شويه <تصفيق> مهم احنا واحدنا نضحكوا شي ونشاركواو معنا ادل اخاوت اه المهم اه ها جيروا عقلكم Evan حكنا شي شويه ونحنا معاكم شي شويه ودير اقلكم وطلق شو معا ها الناس هادو دائما اطلق شو معا ها الناس الان يلي عندكم ش او موضوع بغيتون نكملوا ان receivers في هاد الموضوع ولا فاشنا نضرو بخور القين بل شوية ولا فشة دغي دنجلان طول فيك ليها اتفرى مات جناه اجل الخرين شنو دا حنا ما كنعرفوش حنا جنوده حنا ما عندنا علاقه بجنوده هادشي لا فهمت جلس جلس وتسمى انت تترضى تقلس وتسمى حنا ما عندناش جنود حنا ما ما كنعرفوش شكون هو شنو حنا كنعرفون رب يسوع المسيح وبس ما عندناش احنا الانترميديار بيننا وبين الله هذا هو وديش اللي ما بغيديش تفهمون انتو ما عندكم الانترميديار احنا ما عندناش الانترميديار احنا كنتلقوه مع الله ديريكت اني كنبغيو نطلبو الله كنطلبوه ديريكت ما كندخلوش اه يعني يخصن شهدوه كميدا بنسبة المسلمين يشهدوه قبل او يصليوا يصليوا على الرسول قبل ومنني دعي وعاود يصلي على باصول دونك حنا ما عندناش ما عندناش لا تيرميدير ما عندناش الوسيط ما عندناش وسيط كنهضروا مع الله ديالك الله ديالك ان شاء الله اه كو غادي تنير فيوني اه انا فتو فاره ولا سينو غادي نعطي الادارة الموديرنية التالية بغايت التعامل معاكم انا رادغيا بونسيك نقول هالك يا كدحكنا معاكم وادوك ما تبرزطينيش رادغيا فانت تنير فيا ما تبرزطينيش دحكنا معاكم خليناك اقدر الموسيقى ما اسميتو انتو مبكلياتا كتسه لا انا ماشي هو موديرنية مدير كي عارف يدحك معاو انا مقان عارف شو مدحك عادة انا عندي موضوع نقدروا نجيريو هوي كلنا و ما باش نبقاو هكذا كنحلق جو هذا ما ما خدامش حتى شي واحد ما, ما غادي يستافد لا حنا لا نتوما المهم موديرنيتي واش بغيتي تجبد واش بغيتي تجبد موضوع معاد اخ اللي طلع من قبيله نبداو مع هذا الموضوع اللي قال ولا شنو ندير شنو بان لك وي غادي نعطيك المايك وي صافي فهمتيني وفهمت اه راي جبدوا واحد لموضوع كومين كومين